فَمَسَّمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ النَّفَائَتَهُ النُّجُورَهُ النَّفِيرَا وَالآنَ دُونَاهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِمَّا نِلْتَ الْفَرِيضَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّنْ آَمَنَكَتْ إِيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلْيَكِحْهُنَّ النَّبِيُّ إِذَا أَهَلَّهُنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ وَغَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا حُصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ والله وفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَنْفَ نُوصُ لِهِ نَارًا وَكَانَ ذلك عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أنفسهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصنيحات قانات حافظة للويب بما حفظ الله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 إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا من يوم ومن يكون الشيطان له غذينا فساء غذينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخذ وأنافقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عنيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإذا تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمم بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصر الرسول لئن تسبهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا عصر الرسول لئن تسبهم الأرض ولا يكمن الله حديثا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 من الوائق أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع مراعنا ليا من ألسلتهم وضعنا في الدين وَأَنَّهُمْ قَاضُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ إِنَّ لَكَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا معكم من قَبْلِهِ أن نَّضْمِسَ وجوها. أن نطمس وجهها فنردها على أدبانها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السابت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإذا تكو حسنة يضاعفها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نغيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضنه فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدع وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نخليهم نارا كلما نضجت جلدهم مدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 إن الله كان سميعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأولو الأمر منكم فإذا تنازعتم في شيئنا فهدوا إلى الله والرسول إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم مَنْ إلى وَآمَنَ وَعَمِلَ أنهم صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا كِتَابَ يُنَزِّلُ إِلَّا بِيَذْكُرُ وَيُقِيمُ وَمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَمَا كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ نِصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْنِفُونَ بِاللَّهِ يَحِبُّونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادَنَا إِلَّا هؤلاء إن الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم عرضهم وكلهم وكلهم في أنفسهم قولا مليء وما أرسلنا من الرسول إلا نُقَاع بإذن الله ولو أنهم يظلمون أنفسهم جامع كفّ الله والسوّفر لهم الرسول وَالسَّوَّ فَرَّ لَهُمُ الرَّسُولُ لَبَجَدُ اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا فَلَا مَرْبِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بِنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي حَرَجًا مِمَّا قَعِيتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من غديانكم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم ملتنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وما يضيع الله من الرسول مَعَ كما الذين اللَّهُ الله عليهم النَّبِيِّينَ النبيين من سجلية آدم وما يضيع الله من الرسول فهؤلاء كما الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عني إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك أن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنتم معهم فأفوز معهم فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَنْ يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقُتَ الْأَوْيَاضُ بَفَسَفَنُوَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن كُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْلِجْنَا مِنْهَا دِينَ قَلِيَّتِ الضَّوَانِ مِنْ أَهْنُهَا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 قل ما تعوذ يا والآخرة خير لمن التقام وان تظلم فتئي إلى أينما تكون يدركك المات ولمكنتم في بروج مشيدة وإذا تصبهم حسات يقول هذه من عند الله وإذا تصبهم سيئة يقول هذه من عندك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 من يضع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه محفظا ويقولون أطاعا فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعذيض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عذاد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أداعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحج يضي المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا للذين كفروا والله شد بأسا وشد تنكيلا من يشفع شفعتنا سيئة يكون له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 وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحَيَّتِهَا فَحَيُّوا بِأَحَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لَيَجْمَعَ عَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ قِيَامَةِ نَا الرَّيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَنِيثًا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا يتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لم كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم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 أو جاءوكم حصرات خدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألغوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فقدوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم دعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خضاءا ومن قتل مؤمنا خضاءا فتحذير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى إِلَّا إلا أن يصدقوا فإذا كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذير رغبة مؤمنة وإذا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وفدية مسلمة إلى أهله إلى أهله وتحجير رغبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتوا في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا حياة الدنيا فعند الله موانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستبقاعدون من المؤمنين غير أولي الضرن في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا بعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغافرة ورحمة وكان الله أفورا رحيما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 إذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أي يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة وَمَن يَخْرُجْ مِن مَّيْتَتِهِمْ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَا يَجْدُرُ كُلُّ مَمْزُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَنكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَأَنْتَ قُمْ ضَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَ مَنْ يَأْخُذُ أَسْمِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ ولتأتي ضائفة أخرى لم نصلوا فلنصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لم توفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا نناح عليكم إذا كان بكم أدم من مضر أو كنتم مرضى تضعوا أسلحتكم وَقُذُوهِ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِكَفِيرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فِيذَا غَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُ اللَّهِ قِيَامًا وَقُوَّدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِيذَا غَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكُرُ اللَّهِ قِيَامًا وَقُوَّدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستوفر الله إن الله كان وفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم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 هؤلاء هؤلاء إجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يوم القيامة أما يكون عليهم وكينا ومن يعمل أن أوي يظلم نفسه ثم يستو في الله يجد الله غفور الرحيم ومن يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علیمًا حكیماً وَمَن يَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَعْرُمِ بِهِ بَلِيًّا فَقَد يَحْتَمَلْ بُطْنًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْ نَفَضْ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَا هَمْضَائِفَ مِنْهُمْ أَن يُظْلِلُوكَ وَمَا يُظْلِلُنَّ إِلَّا أَنَافُ سَهْمٌ وَمَا يُضْرُرُنَكَ مِنْ شَيْءٍ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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصلاة أو معروف أو صلاح بين الناس وما يفعل ذلك متواه أمر ذات لا يفسف نؤته أجر عظيم وما يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهداه ويتبع غير سمين المؤمنين وله ما تولى ونفنه جهنم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 لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلّنهم ولو منّنهم ولا أمرنهم فنجبنتك نآذان الأعام ولا أمر أي الشيطان وليا من رجول الله فقد خسر خسران مبينا ولم ظنّ لأنهم لمؤمني أنهم لا أمر أنهم, أنهم فلم يبنتكن آذان الأنعم ولا أمر أنهم فليؤيرن خلق الله وَمَن يَتَخَذُ الشَّيْطَانَ مِن يَمِنَ الْجُنُونِ اللَّهِ فَقَد خَسَرَ خُسْرَانَ مُبِينٍ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا وَرُؤُوْرًا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خاندين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 ويستفتونك في النساء إن الله يفتينكم فيهن وما يتناعنيكم وما يتناعليكم في الكتاب في يتامى النساء إن لا تؤتونهنّ ما اكتبلهنّ وترغبون أن تنكحوهنّ والمستضعفين, والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقصب وما تفعلون من خير فإن الله كان به علیما وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أبيعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي صلح بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت النفس الشح وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُلْهِمُ اللَّهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَنَنَاقُضُ وَصِيَنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ في مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَكَانَ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 يا إله الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أيو الوالدين والأقربين إن يكونوا وليا أو فغيرا فالله أولى بهما فلا تتمعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خميرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ولا لم بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا فطبيع إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا ففرا لم يكن الله يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أنيما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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذ بين ذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا وَقَالَتْ تجد له لَهُ سَمِينا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ممينا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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عديما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين